بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَقَاتَرُ بَلِ النَّاسُ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَهَا تَنْقُلُبُهُمْ وَأَسَرٌّ نَجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوهُم هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تَبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ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 ثُمَّ صَدَّقْنَا هُمْ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَن شَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كتابا فيه ذِكْرُكُمْ فَلا تَعْقِلُونَ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا لا تركضوا وارجعوا إلى مَا ما فِيهِ فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لا نريدنا ان نتخذ له ولتخذناه من عندنا لاتخذناه من عندنا ان كننا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه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 فَسُبْحَانَ اللَّهِ فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر مَن قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَٰنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يعلم ماَا بَيْنَ أَديهِم وَمَا خَلفَهُم وَلَا يَشْفَعونَ إِللاا لِمَنِتَضَ وَلَا يَشفَعونَ إِللاا لِمَ نِْتَضَاوَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفقُون وَمَ يَقُل مِنهُم إِ إلَهُ مِن دون فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا فَأَفْتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 القمر. كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن ميت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت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 لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حَقَّ الْعَذَابِ لَكَفَّرُوا عَنْ وُجُوهِهِمْ نَارَ جَهَنَّمَ وَلَا ظَهَرَ مِنْهُمْ وَلَا ظُهُورِهِمْ وَلَا عَنْظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ بل بَغْتَةً فَتَبَهَّتُهُمْ فَتَبَاهَتْهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ مُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يستهزئون قُلْ مَنْ يَكْلَأُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَانِ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 دَلَّ مَتَاعَنَ هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون ولئن نسيتهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين يَقُولُ نَ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا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 من السات مشفقون وهذا ذكر مبارك انزلناه اف انتم منكرون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 قَا ل قَدكُْ تُمْ أَنتُمْ وَآبَأُكُمْ فِي ضَلَالِ مُبِين قالَاُوا أَجِتَّنَا بِالحقَقِّ أَمْ أَن تَ مِنَ اللَّ عدين قَالَ بَرْْ رَبّكُمْ رَبُّ السَّماواتِ وَالْأَْضَِّذ فَطَرَهُ وَأَن عَ ذَالِكُمْ مِنَ الشَّهِدين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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا به كيدا وَجِئْنَا هَارُونَ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بَنَافِلًا وَكُنَّا جَعَلْنَاهُمْ صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أُمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَو حَينَ إِلَيْهِ فعَ الخَيرَاتِ وَإقَامَ الصَّلااتِ وَإتَ الزَّكاتِ وَكانوا وَوكانوالَناَاعَابِدينين وَلُوطَ آتَينَاهُ حُكمَ وَعِمَا وَنَجَّينَاهُ منِنَ القَرِيَةِ ال التي كََ التَّعملُ الْخَدَاءائ.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 وَنَصَرْناهُ مِنَ القَوْوم الذيينَ كَذذَّجُ بآياتنَا إِهُ كانَانوا قَوْمَ سَءٍ فَأَغْقَناهُ أَجعين وَدَودَ وَسُلَمَانَ إذ حكُمانان في الحَرْث إِذ نَفَشَدْ فيِيه غَنمُ القَوم.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 وَاسْمَعِ الْوَادِ رِ سَوَا ذَلِكَ لِكُلٍّ مِّنَ الصَّابِرِينَ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ وَذَنُنُ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ ظننا ان لنقدر لن عليه فنادى في الظلمات فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك الا اله الا انت سبحانك مِنْ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ وَزَكَرِيَّا إِذْنَادَى رَبَّهُ رَبِّنَا تَذَرْنِي فردا رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجًا إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا وَأَدْخَلْنَاهُنَّ رَغَدًا وَرَهْبًا وَكَانُوا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَٰذِهِ مَتَّقُوا أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون وَتَقَطَّعَ أَمْرُهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا كفران لسعيه فَل كُفْرانَ لِلسَأيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبون وَحَرامٌ عَلَ قَقِيَةٍ أَهلَكْنَهاَا أَهُ لا يَغْرجون حتىَ إذَا فُتِحَت يأجوج وَمَأجُوجُوَهُم مِنْ كُلِّ حَدَب سِلُون. وَطَرَبَ الوَعْدُ الحَقُ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا, يا ويلنا قد كنا فِي غَفْلَةٍ مِنْ هذا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ, حصب جهنم أَنْ فتم لها واردون لو كان هؤلاء الهائم ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون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 إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فَهَلأَتُم مُسلْلِمُون فَإِن تَوالَّهُ فَقُلْ آذًا تُكُم على صَوَ وَإِن أَدَر أَقَربٌ أَن بَخيدُ تُعَدُون إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِ لَعَنَهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ